ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسلون والجن خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا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 أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما مِن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ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 منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام نامدين نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور أن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فطالوا سلاما قال